الوجه الثاني ي ب د أ حالا نتابع الكلام في شبهات القاديانيين باستدلالهم ببعض ا ل آ ي ا ت من الكتاب و ا ل س ن ة و م ح ا و ل ة التشبيه على المسلمين الآية الرابعة عشرة قال تعالى تلك أ م ة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون من سورة البقرة القصد من هذه ا ل آ ي ة بيان أ ن كل إ ن س ا ن مجزي بعمله لا يتجاوزه إ ل ى غيره ولا ي س أ ل عنه سواه كما في قوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين وقوله ولا تزن و ا ز ر ة وزر أ خ ر ى فعليه أ ن يسعى جهده في كسب الخير واجتناب الشر والا يتعلق على غيره فخرا به أ و أ م ل ا في ا ل ن ج ا ة من العذاب يوم ا ل ق ي ا م ة بقرابته منه أ وعيسى ص ل ت ت ه به و ظ م ه له في ي د ن ا عليه السلام و إ ن دخل في عموم ا ل أ م ة ا ل م ا ض ي ة إ ل ا أ ن ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة قد خصصته برفعه إ ل ى السماء و إ ب ق ا ئ ه حيا ثم إ ن ز ا ل ه آ خ ر الزمان إ ل ى آ خ ر ما تقدم بيانه ومن ا ل أ ص و ل ا ل م ع ل و م ة في ا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة أ ن النصوص ا ل خ ا ص ة يقضى بها على النصوص ا ل ع ا م ة فتخصصها والنصوص التي نحن بصددها من ذلك ا ل آ ي ة ا ل خ ا م س ة ع ش ر ة قوله تعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما ا ل آ ي ة ا ل آ ي ة ا ل س ا ب س ة ع ش ر ة قوله تعالى وان اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون القيامة عليهم شهيدا الآية جواب تقدم الكلام على هاتين ا ل آ ي ت ي ن في الكلام على ا ل آ ي ة ا ل أ و ل ى و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة والرابعه ة وبالجملة ب فما يتعلق به القاديانيون من الآيات القرآنية لإثبات ما من أن عيسى عليه السلام قد مات、ودفن. واحد إما علمات خصصتها أدلة من الآيات والأحاديث زعله عليه أدلة قد ودفن عيسى من من أن من أخرى دلت على رفعيس عليه السلام حيه وبقائه كذلك حتى ينزل آ خ ر الزمان ويحكم بشريعه ا ل ق ر آ ن ووقف القاديانيون عند عموم ا ل آ ي ا ت بعد تخصيصها وذلك باطل لمخالفته للقواعد و ا ل أ ص و ل ا ل إ س ل ا م ي ة مجملة اثنان وإما آيات ف س ر ه ا المصير إليها نصوص أخرى يجب المصير إليها. فوقف القاديانيون عند المدمن يتعلمون به لباطلهم دون ان يرجعوا إ ل ى المحكم الذي فسره وهذا ش أ ن من في قلوبهم زيغ ونفاق الذين يتبعون ما تشابه من نصوص الكتاب و ا ل س ن ة ابتغاء ا ل ف ت ن ة وابتغاء ت أ و ي ل ه على ما يوافق هواهم ث ل ا ث ة وان كلمات اعتمدوا في تفسيرها على آ ث ا ر لم تصح نسبتها إ ل ى السلف وقد تقدم بيان ذلك عند الكلام على ا ل آ ي ة ا ل ث ا م ن ة إ ذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك إ ل ي ففرح هؤلاء بهذه ا ل آ ث ا ر لموافقتها لهواهم و م وهوا بها على الجهال ولم ينظروا الى أ س ا م د ه ا إ م ا لجهلهم و إ م ا تدليسا وخداعا وترويجا لباطلهم وما ذلك إ ل ا لزيفهم ورغبتهم في ا ل ف ت ن ة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 فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فيتبعون م ابتغاء ت ش ا ه منه ب الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله الى قوله اولو الالباب قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم وعلى هذا يتضح للسائل ب أ ن يرجع فيما بقي من ا ل آ ي ا ت إ ل ى ما مضى شرطه منا ه من جنسها والكلام فيها على نسق ما تقدم وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم يوم ولا نبينا بالمسجد الخطبة الله سؤال استفتي في الإمام الجامع الثانية على الجمعة يذكره في ينسى من المأمومين محمد أحد ولم ي ذ ك ر ه السؤال بنفسه حتى انتشروا من حتى م ج الجمعات د وفي أو فماذا يفعل الثانية عليه ذكرها هذا الإمام أو ما ل س الثاني في حديثين عن نزول سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أ ف ض ل ا ل ص ل ا ة والسلام عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يهبطن الله عيسى بن مريم حكما عدلا ل يقول أ ح ب ا ر قال صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أ م ة أ ن ا في أ و ل ه ا وعيسى في آ خ ر ه ا وعن ع م ا ر ا بن غ ز ي ة عن محمد بن عبد الله ا بن عمرو بن عثمان أ ن ف ا ط م ة بنت حسين ا بن علي ح د ث ت أ ن ف ا ط م ة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما و أ ن ا عند ع ا ئ ش ة وناجاني فبكيت ثم ناجاني فضحكت ف س أ ل ت ن ي ع ا ئ ش ة عن ذلك فقلت لقد عجلت ي أ خ ب ر ك بسر رسول الله فتركتني فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم س أ ل ت ه ا ع ا ئ ش ة فقالت نعم م ا ج ا ن ي فقال جبريل كان يعارض ا ل ق ر آ ن كل عام م ر ة و إ ن ه قد عارض ا ل ق ر آ ن مرتين و إ ن ه ليس من نبي إ ل ا عمر نصف عمر الذي كان قبله و إ ن عيسى أ خ ي كان عمره عشرين و م ا ئ ة س ن ة وهذه لي ستون و أ ح س ب ن ي ميتا في عامي هذا أ ف ت ن ا س م ا ح ة الشيخ في هذا الحديث المشكل بينه وبين غيره وبينه لنا فهل كل هذه أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم وهل نزل ش ي د ن ا عيسى كما يزعم ا ل أ ح م د ي و ن أ م لا جواب الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أ و ل ا جمهور العلماء على أ ن ا ل خ ط ب ة شرط في ص ح ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة لقوله تعالى فاسعوا إ ل ى ذكر الله قالوا والمراد بالذكر هنا ا ل خ ط ب ة فكانت و ا ج ب ة ل ل أ م ر ب س ع ي لها و ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها م ق ت ا ر ن ة ب ص ل ا ة الجمعه ة وقد قال ا صلى ل ل عليه وسلم صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي فوجب قرنها ب ا ل ج م ع ة كما قرنها بها صلى الله عليه وسلم وقال ج م ا ع ة إ ن الخطبه ليست شرطا في ص ح ة ص ل ا ة ا ل ج م ع ة منهم الحسن وابن الماجشون ل أ ن ه ا ليست المراده بالذكر في ا ل آ ي ة وليست ص ل ا ة فلم تكن م أ م و ر ا بها في ا ل آ ي ة ولا في الحديث وانما هي من فعله صلى الله عليه وسلم داوم عليه فكانت س ن ة لا تبطل ا ل ج م ع ة بتركها ومن ق ا ل بوجوب ا ل خ ط ب ة منهم من لم يوجب ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة كمالك و ا ل أ و ز ا ع ي و إ س ح ا ق و أ ب ي ثور وابن المنذر و أ ص ح ا ب ا ل ر أ ي فيجزئ عندهم خ ط ب ة و ا ح د ة و إ ذ ا كانت ا ل خ ط ب ة مختلفا في أ ص ل ه ا وكان الخلاف في ا ل ث ا ن ي ة قويا فصلاتكم ا ل ج م ع ة مع نسيان ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة ص ح ي ح ة إ ن شاء الله في ر أ ي كثير من أ ئ م ة الفقهاء ولكن يجب على ا ل م أ م و م تنبيه الخطيب إ ذ ا ترك ا ل خ ط ب ة ا ل ث ا ن ي ة في الحال قبل إ ق ا م ه ا ل ص ل ا ة ل أ ن من علم ا ل س ن ة لا يتركها إ ل ا م س ي ا ن ا غالبا ثانيا ثبت عن ع ر و ة عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قالت دعا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم ف ا ط م ة رضي الله عنها في شكواه التي قبض فيها فسارها بشيء فبكت ثم دعاها فسالناها بشيء فضحكت ف س أ عن ذلك فقالت سار النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني ف أ خ ب ر ن ي أ ن ي اول أ ه ل ه يتبعه فضحكت رواه البخاري ومسلم وثبت عن مسروق عن ع ا ئ ش ة رضي الله عنها أ ن ه ا قالت أ ق ب ل ت ف ا ط م ة تمشي ك أ ن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الله صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بابنتي ثم أ ج ل س ه ا عن يمينه أ و عن شماله ثم أ س ر إ ل ي ه ا حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أ س ر إ ل ي ه ا حديثا فضحكت فقلت ما ر أ ي ت فرحا أ ق ر ب من ح ز ن ف س أ ل ت ه ا عما قال لها فقالت ما كنت ل أ ف ش ي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ق ب ر رسول الله صلى الله عليه وسلم ف س أ ل ت ه ا فقالت أ س ر إ ل ي أ ن ج ب ل ي ل كان ي ع ا ر ض م ن ا ل ق ر آ ن كل س ن ة م ر ة و إ ن ه ع ا ر ض م ن العام مرتين ولا أ ر ا ه إ ل ا حضر أ ج ل ي و إ ن ك أ و ل أ ه ل بيتي لحاقا بي فبكيت فقال أ ن ا ترضين أ ن تكوني س ي د ة نساء أ ه ل ا ل ج ن ة أ و نساء المؤمنين فضحكت لذلك رواه البخاري ومسلم وعن ع ا ئ ش ة بنت ط ل ح ة عن ع ا ئ ش ة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت ما ر أ ي ت أ ح د ا أ ش ب ه دلا ولا ه د ي ة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من ف ا ط م ة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت وكانت إ ذ ا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ل ي ه ا فقبلها و أ ج ل س ه ا في مجلسه وكان النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا دخل عليها ق ا ل ت من مجلسها فقبلته و أ ج ل س ت ه في مجلسها فلما مرض النبي صلى الله عليه وسلم دخلت ف ا ط م ة ف أ ك ب ت عليه فقبلته ثم رفعت ر أ س ه ا فبكت ثم أكبت عليه ثم رفعت ر أ س ه ا فضحكت فقلت إ ن كنت لاظن لا أ ن هذه من أ ع ق ل نسائنا ف إ ذ ا هي من النساء فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها أ ر أ ي ت حين أكببت ع ل ى اني ل ب صلى اذا ل ل عليه وسلم فرفعت رأسك فبكيت ثم عليه فرفعت رأسك ما حملك على ه فرفعت فرفعت فبكيت رأسك رأسك ثم ما فضحكت أكببت ل ك ق ل ت إني إذن ل ب ذ ر ة أ خ ب ر ن ي أ ن ه ميت من وجعه هذا فبكيت ثم أ خ ب ر ن ي أ ن ي أ س ر ع أ ه ل ه لحوقا به فذاك حين ضحكت روضت وغيره بذي وهناك أ ح ا د ي ث أ خ ر ى في مرض النبي صلى الله عليه وسلم ر و ي ة من طرق عن ع ا ئ ش ة وغيرها من الصحابه ة رضي ا ل ل عنهم وأما الحديث الذي ذ ك رضي ت بنت ه الله أمه الزهراء عن عمارة عن عبد عمر بن عثمان عن بن بن بن بن حسين بن عن محمد فاطمة فاطمة ر غزية علي الله عنهم ا رواية ا فغير ف صحيح لأن ط ة فاطمة مرسلة بنت حسين عن جدتها فاطمة الزهراء、مرسلة. و ل أ ن محمد بن عبد الله ا بن عمرو مختلف في توثيقه وتضعيفه وقد ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد عن ع ا ئ ش ة أ ن ه ا كانت تقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه قال لفاطمه ة إن جبريل ي ل ع الصلاة والسلام كان يعارضه بالقرآن في كل عام مرة وإنه عارضا بالقرآن العام مرتين وأخبرني أنه أخبر أنه لم يكن نبي إلا عاشا كل لم مرة وإنه وأخبرني مرتين يكن أنه أنه نبي في أخبر نصف عمر الذي قبله وروى أ خ ب ن أن عيسى بن عشرين ي عيسى مريم عاش م ئ ة سنة ولا أراني البزار س ت ي ن ك ذلك ا الحديث ثم قال الهيثمي أراه الطبراني ن بإسناد ي ضعيف ثم وروى ب بعضه أ ي ض ا وفي رجاله ضعف وبهذا يزول ا ل إ ش ك ا ل ل أ ن ا ل ز ي ا د ة ا ل م ت ع ل ق ة بعمر عيسى وعمر محمد عليهما الصلاة والسلام ا ل مردودة ث ث عرف عيسى بن مريم إ ل ى السماء حيا ببدنه وروحه وسينزل آ خ ر الزمان ويكون حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير إلى آخر ما دلت عليه الأحاديث ولكنه لم ينزل حتى الآن القاديانيون الأحمديون عليه السلام كاذب وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال حتى عيسى آخر ما وما زعمه محمد كاذب وبهتان نبينا سؤال في وصحبه هناك أ ح ا د ي ث ص ح ي ح ة في ع و د ة النبي عيسى عليه السلام فهل هي أ ح احاديث د مفادة؟ يقصد ي عزيز هي ث المستمع ربنا هل أ أحد؟ أ والله ل ع مفرده وأهل ورد ي ا ل ن صريح برجوع النبي عيسى مريم الحمد برجوع بن الجواب جواب وإن عاد فهل يعود كنبي أو السلام؟ عاد إرشادنا إلى الكتب التي فيها الكافي عليه فهل عسول؟ إلى كنبي الشافي جواب الحمد لله وحدة ورد ا ا ل ل والسلام ص على س و وآله وصحبه و ل ه ب ع أولا وردت أحاديث وردت في القران السماء ويصح بها أم ا ي ا ا ورد نصوص ن في رفع عيسى بن مريم حيا إ ل ى السماء ونزوله نبيا رسولا وذلك امتدادا لنبوته ورسالته قبل رفعه لكن لا يدعو إ ل ى شريعته بل يدعو إ ل ى أ ص و ل ا ل إ س ل ا م التي دعا إليها الأنبياء والمرسلون جميعا والى م جميعا ر س ل ل و و ن إ الفروع التي جاء بها خاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم فليست نبوة ورسالة جديدة حتى تتنافى التوفيق ورسالة النبوات برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالله التوفيق وصلبه على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سؤال جديدة نبينا نبينا حتى ختم نبوة وصحبه حساسي محمد محمد مع هل الله عيسى عليه السلام ما زال حياً إلى الآن نبي عيسى حيا ما أ والذي قد م ت كسائر ا أ ن ب ي ا ا ء و ل دفعني الى هذا السؤال أ ن ه أ ص د ر أ ح د علماء كينيا فتوى يقول فيها ب أ ن عيسى عليه السلام قد مات كسائر الانبياء أ ن ب ي ء وذكر في ذلك أدلة كثيرة هي استدلاله بالآية الرابعة والأربعين والمئة من سورة آل أمران واستدلاله بالآية الرابعة والثلاثين من سورة ذلك كثيرة الرابعة أمران الرابعة في هي بالآية بالآية أدلة استدلاله آل من من وكذلك أ ش ا ر إ ل ى ا ل ص ف ح ة ا ل ت ا س ع ة والسبعين من الجزء الثالث من صحيح البخاري في تفسير لفظ القران آ ن إني متوفيق و ق ل المفتي وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله تعالى كما في مجمع البحار الأمور وكذلك أشار إلى الصفحة السابعة ل ل وهذا كما أشار ا ا رحمه مجمع في هو و ث ث إلى اعني ل ر ا ب ة و ا ل أ ر ب ع ي من نظرات كتاب ف القرآن ل م ح م ثم م د الغزالي قال ا ل أي ف ت ي إن الذي نفاه القرآن الذي ه و القول بأن ع ي س ى قد قتل صلب أو هذا والجدير بالذكر أ ن هذه الفتوى قد تمسك بها ا ل ق ا د ي ا ن ي ة منذ صدورها كما هو الحال في كينيا وما جاورها من البلاد ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى أ ن ن ي في قلق بالغ إ ز ا ء هذا ل أ ن ن ي ا ل آ ن أ ع ت ق د بحياه عيسى عليه السلام و أ ن ه سينزل في آ خ ر الزمان أ ف ي د و ن ي أ ث ا ب ك م الله جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد الحمد لله على دلت ا ل أ د ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة على أ ن عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يقتل ولم يصلب ولم يمت بل هو حي حتى الان آ ن وقد رفعه ل ل تعالى إلى السماء ه س و ي ز الزمان الخنزير نزوله ل الصليب ويقتل الخنزير ويدعو إلى الحق ويؤمن الناس به حين نزوله حتى اليهود والنصارى لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن لهم إلى قوله بل رفعه الله إليه آخر فيكسر رفعه وما وما ويؤمن حين ويدعو به سبه حتى وكان الله عزيزا حكيما وكذلك و إ ن من أ ه ل الكتاب إ ل ا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامه يكون عليهم شهيدا الآية وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد ورفعه إ ل ي ه بعد أ ن أ ل ب س أ ح د أ ت ب ا ع ه صورته وصلب بدلا عنه وانه عليه السلام سيعود إ ل ى ا ل أ ر ض ق ب ليقتل و م ا ل ي ي ا م ة ل ق المسيح الدجال لعنه ة ا ل ل عليه ولكني منذ أ الله م قرأت في أحد في ا ك ت ب وهو مقارنة ا أ أحمد شلبي أستاذ ج ي شلدي التاريخ الإسلامي ا والاستشراق بجامعة ا ا ن للدكتور ل ق ر ة ما م عليه ن أن ا ا ه م س ح لم يرفع أنظار اختفى عن ع وأنه أ ا د ئ و أ ن ه مات في مكان ما م و ت ة ع ا د ي ة و ق ب ر ك أ ي إ ن س ا ن و أ ن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ورد فيها أ ن عيسى عليه السلام سينزل في آ خ ر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أ ح ا د ي ث آ ح ا د لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقاديه ة والمسألة ن مني أمني إن علمائنا ا اعتقادية هذا الرأي الأفاضي الشيخ المراغي والشيخ بعض قرأت شلتوت وهي رأي هو له أنثى والشيخ سيد قط وغيرهم و ا ل ح ق ي ق ة أ ن ن ي قد انتابتني ح ا ل ة من القلق وعدم م ع ر ف ة ا ل ح ق ي ق ة وسؤالي ا ل آ ن ما هي أ ح ا د ي ث الاحاد وهل لا يعمل بها كما قال ا ل أ س ت ا ذ أ ي أ ح م د شلبي في المسائل الاعتقاديه ويدفعني علمي بكرمكم وتفانيكم في خدمه ة الدعوة إلى ذلك. جواب الحمد إلى ذلك ل ل وحده و الدعوه ص وصحبه ل والسلام على رسوله وآله ا ة و ع ب أولا الحديث ينقسم إلى متواتر وآحات فالمتواتر الحديث إلى ينقسم م ا ط م على ا ل ك ذلك ب عن ه م وأن ي و أو نحوه والآحات ن مستندهم انتهاء السند من سماع في الحص ما فقد شرطا من هذه الشروط والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع ك ا ل ق ر آ ن و ا ل آ خ ا د يحتج في الفروع ب إ ج م ا ع ويحتج به في العقائد على الصحيح من قوله العلماء ومن ر أ ى أ ن لا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله ر أ ي ه فاحتج به في العقائد و ا ل أ ص و ل بل احتج بالضعيف منه في ذلك ثانيا ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة في عيسى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هي ع ق ي د ة السلف خير القرون التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير من أ ن عيسى عليه السلام لم يقتل ولم يصلى ولم يمت و إ ن م ا رفعه الله إ ل ي ه حيا ببدنه وروحه و أ ن ه سينزل آ خ ر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدعو وسلم فيؤمنون اليهود والنصارى جميعا إلى الإيمان بشريعة عليه جميعا محمد الناس الله إلى صلى حتى به لدلالة القرآن ا و سؤال ن نبينا ة الصحيحة الثابتة على ذلك وبالله التوفيق الله على ذلك وصل على وآله وصحبه وسلم وصحبه محمد س مضمونه عما إ ذ ا كان من الضروري ا ل إ ي م ا ن ب ا ل أ م و ر ا ل آ ت ي ة في دين ا ل إ س ل ا م أ و ل ا أ ن عيسى ابن مريم عليهما ا ل ص ل ا ة والسلام رفع إ ل ى السماء بجسده وروحه حيا لم يمت حتى ا ل آ ن ولم يقتله اليهود ولم يصلبه ولكن شبه لهم فزعموا أ ن ه م قتلوه وصلبوه ووافقهم النصارى على زعمهم الكاذب لجهلهم قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم ب آ ي ا ت الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم رهتانا عظيما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 ولغيرهم ا بل أ م ر الله رسوله جبريل عليه السلام أ ن ينفخ فيها من روحه فنفخ فيها فحملت بئيس ى عليه السلام قال الله تعالى واذكر وتذليل الدعوة الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا الآية ثالثا شرع الله تعالى الجهادة من الشيء الإسلام وتذليل العقبات التي تعترض الدعاء إذ مريم شرع تعترض في في سبيل الدعوة إلى من من الحق ويسود ا ل على أ خ ذ د تحدثه من ن ف ه إليه بأذى الدعاة ا ا ل ع ت ا ء ع ل ي ه م حتى ل ا ت ك و ن فتنة ويعم س السلام وتكون ك ل م ة الله هي العليا و ك ل م ة الكفر هي السفلى ويدخل الناس في دين الله أ ف و ا ج ا قال الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون لا الدين حتى فتنة كله لله فانتهوا ف إ ن الله بما يعملون بصير وقال وقاتلوا المشركين ك ه ف ة كما يقاتلونكم ك ه ف ة و أ ع ل م و ا ان الله مع المتقين وقال هو الذي أ ر س ل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وبهذا يعلم أ ن الجهاد شرع ل إ خ ر ا ج الناس من الظلمات إ ل ى النور و إ د خ ا ل ه م في دين الله أ ف و ا ج ا حتى لا تكون ف ت ن ة وللدفاع أ ي ض ا عن حوزه ة الإسلام ا ل ل و ب الاسلام ت و وصلى ف ي ق ل ل على وآله ه وصحبه نبينا محمد و م س ؤ ل أرسل صاحبي إلي نشر أرسل ل قد نشر صاحبي ي إ ك نسخة منها أرض الإجابة على ما أرض على يلي يقول ا ل م المذكور ب ش ر ا ل ق ر آ ن يشير بكل ص ر ا ح ة إ ل ى ا ل إ ن ج ي ل والنصارى ا ل ق ر آ ن يذكر أ ن ا ل إ ن ج ي ل فيه ا ل ه د ا ي ة والنور س و ر ة ا ل م ا ئ د ة ا ل آ ي ة ا ل س ا د س ة و ا ل أ ر ب ع و ن ا ل ق ر آ ن يقول إ ن ا ل إ ن ج ي ل ه د ا ي ة ل ل ب ش ر ي ة جمعاء س و ر ة آ ل عمران ا ل آ ي ة ا ل ر ا ب ع ة والثلاثون ا ل ق ر آ ن يقول إ ن اليهود والنصارى ي ق ر ؤ و ن الكتب ا ل س م ا و ي ة البقرة ا ل آ يقول ة الثالثة المئة عشر بعد و ي إ ن النصارى يقضى لهم بموجب ا ل إ ن ج ي ل ا ل م ا ئ د ة ا ل آ ي ة السابعه ة والأربعون إذا كان ل محمد د ي شك ح والاربعون ل ق ر آ ن ف ل ق آ ن إنه ن يقول ي غ ي ي له ر ج إلى أهل الكتاب ل ه ا ي د و ا ل ص ا الآية الخامسة والتسعون لم يذكر القرآن قط أن الإنجيل ر سورة يذكر حرف أو أنه غير ى يونس أو بالثقة جدير فيه أن أنه لم قط لو كان الانجيل محرفا او مرفوعا إ ل ى السماء كما ي ق و لما كثير ن ل ل م م س ي نصح لما ن القران آ ن و أ ش ر على ل ا ص النصارى ا الإنجيل لأنه لا يعقل أن يشير القرآن السماء ر يشير حرف رفع ى على إلى بأن لأنه أن أو إنجيل يحكم يعقل إنجيل بتحكم لو ك القران ن كتاب أ ه الكتاب محرفة لما أشار ا ل محرفة آ ن أن على يرجع إلى أهل محمد ل المستمع لازلت ولقراءة السؤال الذي يستفتي فيه. وهل ك ك ت يستفتي ا ا ب عزيز فيه محمد ف في يشير ك من القرآن القرآن ش ي بكل ص ر ا ح ة إ ل ى ا ل إ ن ج ي ل والنصارى ويذكر أ ن ا ل إ ن ج ي ل فيه ا ل ه د ا ي ة والنور السورة الخامسة الآيات السادسة والأربعة وأنه هداية للبشرية جمع السورة الثالثة للبشرية وأنه جمع الجواب ي ة الرابعة وثلاثون、جواب. الحمد لله وحده و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسوله و آ ل ه وصحبه وبعد أذكر وأمر أوله أن أنزل أنزل أخذ أن ووذوب يحكمه كل بكل القرآن البشره رسول أرسله الله تعالى الإنجيل بما الله、فيه. ومما الله الله الإيمان الله المثاق الله تعالى صلى عليه وسلم بل على فيه فيه به ببعثة بعده نبي يؤمن في محمد فوجد على عيسى عليه السلام و أ م ت ه أ ن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حينما بعثه وبما جاء به لرموز رسالته قال تعالى وانزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم فاخبر سبحانه انه انزل القران مصدقا لما قبله من الكتب السماويه م ه ي م ا عليها يثبت منها الله ما شاء إ ث ب ا ت ه وينسخ منها ما شاء سبحانه وأثنى سبحانه على من آمن به من أهل اليهود والنصارى وذن ونقض والنفاق وفسق ولو أهل أخذ أم أهل سبحانه من آمن من منهم من يؤمن من عن على تعالى به الكتاب به ربه الكتاب ما الله العهد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان عليه لهم لم آمن خيرا